والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وربهم يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدأ حالوة المؤمنين الحق بلا إله إلا الله كلما رأوا في هذا الكون من آيات مصطورة أو منثورة دلهم ذلك على عظمة ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه وإن من أعظم العلم الذي دعا إليه الإيمان بكلمة لا إله إلا الله أن تؤمن بعظمة ربه ولا ينبغي لعاقل أن يخلو ساعة من نهار أن يتفكر فيها في عظمة ربه جل وعلا حتى إذا ازداد علماً ببعض أوصاف الخالق العظيم تبارك اسمه وجل ثناؤه زاد إقباله على الطاعة زاد إحجامه عن المأسية لكن الإنسان إذا كان عيادا بالله جاهلا ببعض أوصاف رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه أي روح هذه تأزم به على الطاعة أن يأتيها أو تحجم به عن المأسية أن يأتيها قال السلف كلما كان العبد بالله يعرف كان من الله أخوف وخير ما يربي عليه المؤمن نفسه أن يربيها على تعظيم الله جل جلاله يأخذ القرآن يتلوه يرى في الآيات التي فيها حديث الله عن الله فيها الإخبار عن الملكوت والجبروت الذي رب العزة والجلال سبحانه تبارك اسمه وجل ثناؤه فلما أتى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين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 للا إله إلا الله